أعتقل أولوية للجسد ومعطياته فقط بعيداً عن أشواق الروح وبعيداً عن عوالم الآخرة وصار الإنسان المسلم جزءاً من هذه المنظومة عبر العولمة شاء أم أبا إذا كان الكفار الذين يعيشون حياة الإلحاد وحياة الإباحية هم أكثر أهل الأرض وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين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 هو الخوف من عذاب الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، يخوفهم الله بالنار، يخوفهم بالعذاب، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.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 يفضي بأن الحياة تسيرها كذا على غير هدى خاصة بعد أن ظهر دعاة السوء الذين يشككون في الغيبيات جاء من يقول أنه لا منكر ولا نكيل ولا قبر ولا سؤال ولا عذاب وصادف ذلك هوا في نفوس بعض الناس حتى قال بعض الناس لي والله أنا من الزمان الغبر دمام مطمئن له لكن بعد كلام الشيخ تمام التمام ما في عذاب غبر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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة الشاهد يبكي والمشهود عليه لا يبكي قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها الواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت يا سبحان الله آيات تقرع القلوب وزواجر تحرك الجبال لكنها لا تحرك قلوبنا ولا تحرك دواخلنا في. يا سبحان الله ما الذي أصابنا أهو طغيان المدنية؟ أهي قسوة المادة؟ أهو... أهي الإباحية والانحلال؟ أهي المكرات التي ألفناها بعيوننا؟ أهي الأغاني الماجنة التي نسمعها بآذاننا؟ أهي مواسم الخير التي تدخل علينا كعشر فاضلة هذه؟ ونحن في, الأو... في الأوائل من ذي, من ذي الحجة في أشور الحج من الناس من يغني ومنهم من يضحك ومنهم من يفسق والإذا عاد 24 ساعة هنا شيء إنجليزي وشي عربي وشي مانجو وشي اف ام 4 وشي 96 وشي ما تعرف كل اغنى بيغنوا وامثالهم طريقة البندقه ده احسن من البيغنوا كمان مديح شغال 24 ساعة ما ايضا الخوف من الله عز وجل ايضا الخوف في حياة الناس رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي في السنن ان النبي عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس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 فقام فيهم خطيبا وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تموتان لموت أحد ولا تحيان لحياة أحد فإذا اكسفت الشمس فاسعوا إلى ذكر الله تعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت والذي نفس محمد بيدي رأيت في سجودي وقد أدنيت مني الجنة ولو شئت لأخذت من قطوفها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 القصر فيه غرف كثيرة جدا خلا بيها وكان وسيما ملك كان ما واسم بيبواسم النعمة دي بتخلي زول المكيفات دي بتخلي زول الأسود يعني لون مفتيح بعدين فرق بيزول بيضرب العنب كل يوم وزول بيضرب الدكوى والطماطم كان ما سمح بيبس مح الواحد كان شد ويقول كل يوم بيأكل عنب وتفاح بيبس مح رجال كده بيبس مح جدًا لا حاجة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 وَلَكِنِّي أَوَّلُ مَرَّةٍ أَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَوْلَا الْحَاجَةُ لَمَا فَعَلْتُهُ قَتْلِهُ والله من الله خلاج ما عمل تكلم زيدان ولو ما محتاج ما بعمل ولولا الحاجة لما فعلت قال لها تخافينه ولا أخافه تخافي الله ما أخاف في النور طيب فقاموا من عندها وترك لها الدنانير فمات في ليلته زول فاسق مجرم جرام ما يعلم بويد الله فمات في ليلته فوجد كما قال ابن عمر وسمع ذلك مرات لا مرة ولا تقال طوال رسول كان بكلم أصحابه بالحديثة قال فأصبحوا وقد كتب على باب داره إن الله غفر لذي الكفن غفر له فعلموا أنه مات فدخلوا داره فكفنوه ثم, ثم قبروه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 حمال عالتالي، لكن الزمان العتالي علماء، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أجر عالتالي من السوق، قالت وصل ليش شوال ده البيت، العتالي شهر الشوال ماشية، يخطو يقول الحمد لله، يرفع عتاني يقول استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله ما أثوى معه ولا حاجة. في ذوق كان ما لقى زولة والناس معاه بس بس كل سكن ما بيقدر يقول سبحان الله, سبحان الله الله ما يفتح على يقول سبحان الله يقول لك الحمد لله تملأ الميزان وحدة بس الحمد لله وحدة تملأ الميزان الناس ما يقدر يقول الحمد لله زي ما بحكي للناس في واحد أدى زول مليون جنيه دليو أم شحوم أسأل أي زول من حاله اللي يقول لك الحمد لله أديانا طوالي، مش لناس الركشات واحد واحد أحوالكم كيف قال له والله كرهونا الكبار يمدفلنا وناس الحركة قاموا علينا مش لناس الأمجادات قالوا والله الترخيص ستمية له الترخيص بل ستمية له مش لناس الحفلات قالوا ركاب ما في مش وين ما في ذلك الحمد لله رجع له قروش وجابه قال لها زلما القزول يقول الحمد لله نهاية قال لي الزور قال الحمد لله ما فيك شارع ما سكت قال لي ها انت حالك كيف قال له والله زيزي دخلت طوالي في جيمة الزور زاته قال لي قال لي الحمد لله ما الله ما بلهمه ده عدم توفيق الذكر معونا اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعند الجاو ما عنده موضوع ما يقدر الله يفتح عليه وقول سبحان الله معينه هذه الأيام قال فأكثروا فيهن من التحميدي والتكبيري والتسبيح هذه أيام الذكري هذه أيام الذكر لله سبحانه وتعالى حاجة عجيبة خلاص ما العتالي ده يقول كده مطرف قال له لما وصل البيت قال له ده رنصحك القرآن أفضل لك من التسبيح من الاستغفار والتحميد أقرأ قرآن التالي الحرف بعشر حسنات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 وأنا بين نعم الله وذنوبي بكى مطرف قال كل الناس أفقه من مطرف حتى حمال قال على التالي من اللي قال فدي مرأة راجلة على التالي بسكين لما فيها زول مسلط أمير من الأمراء وثري من الأثرياء وغني من الأغنياء قال ليها راجل كده أنت مكانتك أعلى من كده طبعا المرأة بيليف فراسة بالساهل حسنا مرأة زيديك قال لك كلام ريدي في الزمن ده يليف فراسة عادة قال لك انت مغامك تلميك كده انت ممروز تشيرت انت قال لك خدامات في البيت انا بجيب لك مية خدامة يخدمني واسكنك في قصر وده اسمه التخبيب وهو من اكبر الكبائل من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجلة البيخلي مرأة تطلق من راجلة وداري عرّسه ده مجرم كبير ده طبعا عندما ما بيحصله في المسلسلات الناس السكان شافوه بشوفه في المسلسلات تقال بلقوين بلقوه في المسلسلات الطاشة دي فهنا قالت له كده قال له كده قال له أنت مقامك عالي أنت مرى جاء جمالك ده قال مجنبات مع راجل عالتالي والله قال لي أنا أجيب لك كل رسوان يخدمني قالت له إنه